طريق الجنة لا مكان للخائفين ولا للجبناء فتخويف اهل الباطل هو من عمل الشيطان ولن يخاف من الشيطان الا اتباعه واوليائه ولا يخاف من المخلوقين الا من في قلبه مرض اليس الله بكافر عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له منها سلكت طريقي ولا لم أحيد عزمت المسيرة بعزم الحديد وودى دنيا يا قلب عنيد توجه طرفي لأرض الأسود سوجه طرفي لأرض الأسود فيا أم لا تحزني لفراقي فإنني مضيت لأرض العراق يمسحي عنك دمع المآقي فما سرت إلا لدحر اليهود فما سرت إلا لدحر اليهود وعذرا أبي قد عشقت الجهاد وديني دعاني لأحمي العبادة فجيش الصليب في البغيت ماذا وأبناء أديني أراهم رقود وأبناء أديني أراهم رقود ويا زوجتي إن قتل تصبري فإنني شهيد بموت فخري سيعفّر دم بيألا أبشري فربّي غفور رحيم ودود فربي غفور رحيم ودود ويا إخوتي إن إخوانكم في شتى البقاع ينادونكم فهينفروا للوغمالكم رضيتم بهذا الخنا والقعود رضيتم بهذا الخنا والقعود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 ولم يطلقوا من جحيم القيوب